الآخر مسألة معنا ماذا فيها وجوب الوضوء منه واضح قلت المسألة السابعة في ان يكون الوضوء منه لملاعبة أو نحوه، وقد ذاب إلى هذا مالك من أن الوضوء لا يجب من المذيل إلا أن يكون لملاعبة أو مداعبة. وذلك لقول علي رضي الله عنه واشتراطه راجع إلى قول علي في بعض الروايات دنا الرجل من أهله وفي بعضها بنى الرجل بنى الرجل وفي بعضها لمكان ابنته مني ولأن العادة قد جرت ولأن العادة قد جرت إلى أن المزي لا يخرج إلا للمداعبة واستنكاح وأكد قوله وأكد قوله لأنه لو كان المزي لمرض أو نحوه لما استحيا أن يسأل علي لما استحيا أن يسأل علي إذا المذهب الأول اني المزي عنده لا يوجب وضوء إلا أن يكون سببه ماذا ملاعبه الرجل اهله أو مداعبة الرجل امرأة واضح لكن لو حصل من الرجل نوع من التفكر من غير مداعبة فقال هذا المزي لا يوجب وضوء أو أن الرجل يعني نزل منه المزي لبرد أو نحوه أو كذا فهذا لا يوجب عنده وضوءا قلت وذهبا وذهب ابو حنيفه والشافعي الى ان المزي ناقض للوضوء مطلقا ناقض للوضوء مطلقا ولا عبره بسبب ولا عبره بسبب خروجه وذلك للادله الافيه قلت سؤال المقداد وقد وقع سؤال المقداد على العموم بل وعلى مجهود شفت فقه المقداد في السؤال إتسأل المقداد سؤال المقداد على العموم بل وعلى مجهود إتسأل المقداد عن المزي يخرج من الإنسان كيف يفعل به الحديث قلت ولم يفصل ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم والدليل والدليل متى خلى من الاستخصال جرى مجرى ماذا العموم والإجمال وفي قول المقداد الإنسان معنى حسن وهو خروجه وهو خروج بمقتضى ماذا الفطر والجبل لا اعتبار بكونه خرج لسبب زائد اللي هي المداعبه او الملعبة للنقال الانسان قلت وثانيا لان سؤال المقداد وقع عاما وإن كان علي وان كان علي قد ذكر في صدر الحديث الملاعبه والمداعبه وثالثا لان الاحكام الاحكام الوارده على سبب خاص تجري مجرى العموم بدون اعتبار سبب ورودها رابعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات قال إذا وجد أحدكم ذلك فليتوضا إذا وجد أحدكم ذلك فليتوضا من غير أن يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أو علة خروجه وإنما علق الحكم على ماذا؟ على خروجه مطلقا خامسا اما ذكر علي رضي الله عنه اما ذكر علي رضي الله عنه فانما هذا من باب ذكر حاله من غير تقييد الحكم او الاعتبار او الاعتبار بالحال الغالبه قلت خامسا سادسا ويقوي إجاب الوضوء منه مطلقا هو أنه نجس يشبه ماذا البول يشبه البول فيشارك الحكم والبول يوجب الوضوء مطلقا سابعا قلت ولأن وجه مشابهته المني في هذا إنما هو ضعيف لأن المني قد يخرج لمرض وبرد يقصر أما المزي فالغالب خروج لمداعبة وملاعبة سامنا سامنا ويلزم من قولهم هذا الفساد من أن الوضوء هنا ما وجب لخروج المزي وإنما وجب لأجل ماذا؟ لأجل الشهوة وهذا فيه نظر إبا هذه ثمانية وجوه وسنسمع ثمانية وجوه في إجاب الوضوء من المزي مطلقا لا عبرة بكونه خرج لملاعبه أو مداعبه على خلاف مذهب المالكية ومذهب الشافعية في ذلك والأحناف من قبلهم هو المذهب المعتبر المعتمد يلا قول الثمانية وجوه بسم الله اسمع وجوه ثمانيه مره اخرى وسوف اعلق عليها اه هذا اول دليل أن المقداد لما سال سال عن المزي يخرج من الإنسان واضح ولم يفصل المقداد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل له فلم يفرق بين خروجه لمداعبة أو خروجه لغير هذا السبب قصوا وأن المقداد سمى الإنسان فدل على إن علة خروجه ماذا؟ الجبلة والفطرة والخلق فيجب فيه الوضوء مطلقا وان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفصل له فمن هنا ضاع السبب الذي لاجله ذكره علي او السبب الذي ذكره علي بما وقع سؤال المقدام على العموم اثنين سؤال المقداد وقع نعم سؤال المقداد وقع عاما فلا يعتبر بسبب ماذا بسبب الورود ها هنا لان العبره في الحكم عمومه ولا اعتبار بسبب وروده ولا يصلح سبب الورود ماذا مخصصا لعموم الحكم أو مقيدا لمطلقه ثالثا على في بدون هذا سبب رابعا. رابعا. في بعض الروايات التي أوردها الطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الأصاب لأنه قال إذا وجد أحدكم ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على وجوده ولم يعلق الحكم على سبب ماذا؟ على سبب وجوده، كما لو قلت لك إذا جاءك زيد فاكرمه فعلقت الحكم على سبب وهو وجود من؟ زيد فإذا عدم وجود زيد لا تكون مكلفا بالإكرام ثامنا ثادثا خامسا ذكر عليه إذا بنى الرجل من أهله أو بنى الرجل بأهله هذا ليس في تقييد مطلق الحكم وإنما هذا من باب ذكر حاله رضي الله عنه أو لأن المزي في الغالب يخرج لهذا السبب هو سبب الملعبة وإن كنا لا نعدم أسباب أخرى يخرج بسبب المزي سادسا انتبه تذكرون المثل التي شبهنا فيها المذي بمن بالبول لان المذي ما بين البول والمني فليس طاهرا طهاره المني وليس نجسا نجاسة ماذا البول وفرقنا بينه وبين المني من وجوه وفرقنا بينه وبين البول من وجوه وشبهناه بالمني من وجوه وشبهناه بالبول من من وجوه فلما اشبه البول كان ناقضا كماذا كما ان البول ينقض من غير اعتبار لسبب خروج هذا البول لأن البول ينقض ولو نزل لمرض حتى المصاب بسلس البول فإن ماذا فان بوله ناقض سابعا من من من شبه القائلين بأنهم لا يوجب الوضوء إذا خرج لمرض أنهم قاسوه على من على المنية والمنية إذا خرج لشهوة أوجب الغسل إذا فضخت الماء وإذا خرج لمرض لم يوجب الغسل لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرط في المني فقال إذا ماذا فضخت والفضخ لا يكون إلا رمي والرمي لا يكون إلا بماذا بشهوة. فلو خرج المني لغالشه ولم يوجب الغسل وأوجب الوضوء ولكن لا نشبه المزي بالمني ها هنا لماذا لأن المني قد يقصر للبرد يخرج للبرد ويخرج للمرض كثيرا لكن المزي نادرا ما يخرج لهذه الأسباب واضح فلا يقاس من كان وجوده عارضا نادرا على من كان لما كان وجوده كثيرا غالبا ثامنا من طبعا هنا في مساله لو قلتم بأن المذي لا يجب الا لش لاجل الملاعبة يعني لا يجب الوضوء منه إلا أن يكون المذي من ملاعبه ومداعبه يبقى انتقل الحكم من هنا من وجوب الوضوء في المذي لوجوب الوضوء لماذا للملاعبة والمداعبة يبقى اذا اوجبتم الوضوء من ماذا من الشهوة وهذا فيه نظر بل وفاسد كما سياتي المساله معنا طيب هذه مسألة معنا طيب نقول ويقوم ما سبق من ان الاصل نعم خلاص انتهت قلت ويقوي ما سبق من أن الأصل في الخارج من السبيلين نجسا أن ينقون ناقضا للوضوء من غير اعتبار لسبب خروجه المساله التاسعه ولا الثامنه الوضوء من الشهوه يعني من تحركت شهوته فلم يخرج منه شيء ففي احدى الروايتين في مذهب الشافعي وجوب الوضوء وذلك لانه لا يامن خروج شيء منه خاصة والمزي لا شعور فيه ولأنه مشارك للوضوء أو لأنه مشارك للمزي في المعنى ألا وهو الشهوة وفي الوضوء قطع الشهوة ويمكن أن يصلح في هذا إجابه صلى الله عليه وسلم الوضوء من مس الزكري لما في ذلك من الشهوة وإلا فالذكر في الأصل هو بضعة من الإنسان هذا وجه قول للو رجعنا الى سبب الوضوء من مس الذكر ما هو الذكر في الاصل بضعة منين لكن سبب الوضوء هنا يرجع الى ماذا الى الشهوه الى ماذا الى الشهوه واضح قلت واما مذهب الجمهور فان الوضوء لا يجب لا يجب للشهوه وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نساءه فيخرج إلى الصلاة غير أنه متجه غير أنه متجه بماذا؟ بأنه صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه قلت وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم ذلك يعني وجد المزي فعلق فعلق الحكم على خروج المزي لا على مجرد الشهوة بما يدل على أن الشهوة ليست ناقضة وثالثا لأن الوضوء لا يكون إلا من حدث والشهوة ليست حدثا إلا إذا خرج المزل ورابعا لأن الأصل عدم النقضي وبقاء الشيء على ما هو عليه خامسا ولأن الأصل عدم التكليف ولا تكليف إلا بنص وخامسا سادسا لما صح في بعض روايات حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء أي في المجد بما ينفي بما ينفي وجوب الوضوء يعني لمجرد الشهوة سابعا والعبرة, والعبرة في مسألة مس الزكر هو مسه على الحقيقة من غير اعتبار الشهوة على قول بعض اهل العلم فإن اعتبرت في الشهوه في قول الاخرين فلا بد من تحقق المس حقيقه بدليل ان من مسه بحائل لا ينقذ وضوءه هذه سبعة وجوه في أن الإنسان إذا تحركت شهوته لا يجب عليه وضوء خلافا لمذهب الشافعيه الذين قالوا يجب عليه وضوء وعلل ذلك بأنه لا يأمن خروج شيء وكذلك أيضا قال بأن تحرك الشهوة يجامع المزي يجامعه لأن المزي لا يكون في الغالب إلا عن شهوة ولكن الشرع علق الحكم على خروج ذات المزي نعم هل هنا في تحرك شهوه؟ لا، إنما هو مجرد نظر وليس كل من نظر إلى امرأة تحرك شهوته. هذا بعيد، غير. قول يا أبا حمد يلا، يلا عشان آخر مسألة. هنقرأ عليكم السبعة وجوه في أن الشهوه لا تنخذ الوضوء. وهذا مثل ما يقول يا محمد أمسك يا أبا حمد. هل فيه أن رجل قبلها تحركت شهوته هذا مفهوم هذا مفهوم يعني فعلا لا يستبعد لأنه قبلها أصاب منها قبلة ولكن يظهر من الرواية أنه أصاب منها القبلة هذا الرجل عنوة وغصبة فهذا يكون أبعد ما يكون عن تحرك ماذا الشهوة لأنه ليس كل من أصاب قبلة من امراض تحركت شهوته واضح بس الراجح انه لا ينقل قول يا أبي حمد الوجه الأول كان صلى الله عليه وسلم يخرج الى الصلاه بعد أن يقبل بعض نسائه ولكن هذا متجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يملك نفسه ويمكن أن نعتبر هذا الدليل ليس بالدليل ليه القوي، ليه؟ لأنه كان يقبل حال الصيام ويملك نفسه، ولذا منع سيد عاش الصائم من القبلة، وقالت وكان أملككم اثنين. من هذا قوي جدا. في بعض الوقت قال اذا وجد احد فعلق الحكم على ماذا على وجود المزي وليس على مجرد الشهوه مع ان المزي لا يخرج الا مع وجود اليه الشهوه ولكن علق الحكم على وجوده بما دل على انتفاء الحكم في غير وجوده ثالثا صحيح وهناك ممن من أهل العلم من لم يرى الوضوء إلا من الحدث إلا ما استثنى الدليل زي اكل لحم الإبل لكن الأصل في الوضوء لا يكون إلا من حدث. والشاوة لا تسمى حدثا بدليل الحديث هريره لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث والشاوة ليست حدثا رابعا صحيح الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه والأصل عدم نقض الوضوء فمن قال بنقد الوضوء ثم دليلاً من الكتاب والسنة لا منازع له تاسعا رابعا خامسا لأن شيخنا الوضوء عليه تكليف والتكليف لا يكون إلا بكتاب وسنة سادسا في بعض فيه الوضوء في الجر والمجرور لما يتقدم يفيد ماذا؟ الحصر حصر الحكم على ماذا؟ على خروج المزيد وتقصيص الحكم به وهذا مستفاد من تقدم الجر والمجرور من إفادة الحصر من إفادة التاكيد من إفادة التقصيص كما قال تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون يعني لا تنافس إلا فين؟ إلا في ذلك يعني في الجنة في العلم إلى آخره هذا جواب عن دليل الشافعية لما قال الشافعية بأن مس الذكر ينقض الوضوء والعله هو ماذا الشهوه لنمس الذكر فيه شهوه قلنا هل الحكمنا وقع على مس الذكر ولا على الشهوه وقع على مس الذكر بقرينه ماذا ان بعض اهل العلم قال ينقض الوضوء سواء مسه بشهوه بغيره ومما يؤكد هذا ان لو مسه من وراء حائل لا ينقض الوضوء على قول الجميع لاني فيه حائل صحيح يبقى ليست العبره بالشهوه انما العبره بماذا بمسه على الحقيقه خلاص انتهى. طيب آخر مسألة معنا والمسألة العاشرة اشتراط النية اشتراط النيه في طهارة المس. يعني هل يجب أن تكون منتويا الطهارة عند غسل الذكر والنسين وعند غسل الثوب منه ولا ما تشترط النية؟ قلت فمن جعله حكماً شرعياً تعبدياً؟ جعل النية شرطا في ذلك لأن الطهارة حكم شرعي والنية مشترطة فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يقوي هذا انه قرنه في الحديث قرن الطهاره بماذا أجيب يا جماعه بالوضوء بالوضوء والوضوء لا يكون الا بماذا الا بنيه وذلك تامل لو جه واحد جنب نزل في الماء من غير نيه الطهاره من الجنابه يظن ما ي انما لا ينزل في الماء الا على نية ماذا طهاره واضح فلما قرنه بالوضوء دل ذلك على اشتراه اليه النيه واضح وثالثا لان قوله صلى الله عليه وسلم اغسل وانضح ونحن ذلك هي احكام تعبديه قال في تمام الرواية قال فوضأ وضوءك لماذا؟ للصلاة تسمى الصلاة قلت وأما من اعتبره فعل نظافتي وأن علته وأن علته هي إبراد إبراد الزكر والعنسيين ليتقلص المزي فلم ير الني لأنه خرج بهذا المعنى من كونه حكما شرعيا لأنه خرج بهذا المعنى من كونه حكما شرعيا قلت ويلزم من هذا أن يحملوا اوامره في الحديث على الاستحباب والارشاد لا على الوجوب والانذام وعليه فالاول راجح لما فيه من الاحتياط هذا يا اخي المسلم لكم ان شاء الله تعالى ايضا ابو محمد يقرا علينا هذه المساله فيها مذهبان مذهب قال لازم نيه لما تغسل الذكر يمسيين تنضح سوى نية لنية إنما الأعمال والنيات هذا الأصل ولأن هذا حكم تعبدي يقوي هذا أنه قرنه بالوضوء وسمى وضوء الصلاة هذه اربعه اشياء تجعله حكما تعبديا والحكم التعبدي لابد فيه من ماذا؟ من نية ما ينفع تقف الصلاة يعني لو قرأ القرآن على نيه جمال الصوت وبحل الصوت كده هل له اجر ها ما له اجر الا تحسين الصوت بالايه بالقران لكن من قرا وعاميه العباده والذكر له ايه له اجر واضح فالشاهد هذه اربعه اشياء الفريق الاخر قال له احنا بننظر لعله الحكم ما هي عله غسل الذكر والانثيين ابراز الذكر والانثيين لان هذا الابراد يترتب عليه تقلص ماذا المذي فلا فلا يخرج وينقطع فعلى الحكم بانه ماذا بأنهم معلل لاجل قطع المذي فجعلوه امرا طبيا امرا طبيا قلت لزاما لو جعلتموه لاجل قطع المذي بهذه العله الطبيه يبقى أن لا تكون الأوامر على ظاهرها وان تكون الأوامر لماذا للإرشاد والندم، وهذا يهدم أحكام المزي كلها والقول باشتراط النية قول فيه ماذا فيه احتياط ولا ينفق أمر المسلم فيه من النية اصلا نعم ما هذا ما سيأتي فإن قيل بأنها نجاسة وتطهير نجاسات لا نية فيها فإن قيل بأنه نجس وتطهير النجاسات لا نية فيها أجبنا بأن المذي يفارق سائر النجاسات وثانيا لأن غسل الأنسيين والذكر لا علاقة له بالنجاسة اصلا بدليل لأن غسل الذكر والأنسيين لا علاقة له بالنجاسة اصلا بدليل انك تغسل ما ليس محلا لماذا ما ليس محلا للنجاسه اصلا لان الذكر هنا ما كل الذكر عليه نجاسه وما على الأنسين نجاسه يبقى المساله مش في باب تطهير النجاسات قلت ويقوي هذا من اشبه المزي بالمني والطهارة من المني ماذا تعبديه محض بدليل انت بتغسل البدن كله ولست تغسل موضع له موضع المني يبقى هذه ثلاثه وجول الرد على الاشكال وبهذا تنتهي العشر مسائل تحت حديث علي رضي الله عنه عندك شيء هني؟ طيب ننتقل الى المبحث الاخير المبحث الثالث انتبه بقى معشان هذا مبحث مهم وفي فوائد جمع ولعلنا نصل بفوائد هذا الحديث قريب من سبعين فائدة فانشطوا بال الكتابة وللسرعة وللفهم وإن شاء الله تعالى أريحكم بين الفينة والأخر الفائدة الأولى قوله رضي الله عنه قوله رضي الله عنه أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فيه سؤال الأعلم كما جاء في حديث قاتل المئة نفس من سؤاله من سؤاله عن أعلم أهل الأرض قلت وهذا فيه توحيد مصدر الفتوى وتجنب الخلاف كما أنه كما أنه الأقرب إلى الصواب والسداد عليكم سلام كما أنه الأقرب إلى الصواب والسداد ولا يفوت في ذلك أن الأعلم هو الأحق بالفتوى إذا هذه أول مسألة أنهم ما سألوا غير النبي عليه السلام والسلام مع وجود علماء من؟ علماء من الصحابة لكن اتجهوا بالسؤال إلى من؟ إلى الأعلم إذا فيه سؤال الاعلم فيه سؤال الأعلم يقوي هذا ان عندنا في حديث قاتل المئة نفس أنه سأل من؟ عن أعلم أهل الارض يقوي هذا الوجه اشياء أن الأعلم هو الأحق بالفتوى من غيره كما أن الأقرأ هو الأحق بماذا بالإمامة وغيره. وثانيا أن هذا أقرب إلى الصواب والسداد بدليل من لما سأل الأعلم القاتل, القاتل المئة نفس ماذا حصل له التوبة والنجاح وثالثا هذا من باب توحيد مصدر الإه الفتوى صحيح قلت ولا يخفى ما في ذلك من علو الاسناد والعلو شرف الفائده الثانيه بلاغه علي رضي الله عنه وهذه البلاغه مثلت في ميات قوله رجلا وفي ذكر الرجوله مكان مكان الانسانيه ها هنا اشاره الى قوه الشهوه وكثره المزي قوله مزاء صفه لرجل فيها افاده كثره المزي وعدم انقطاعه مش مزاء صفه يا عبد القيوط ها ايه ده دي ده دي المبالغه دي مش اعراب يا عبد القيوط كنت رجلا مزاء صفه و تفيد تفيده ملازمه اليه لما قل عبد الخيوم مجتهد الى صفه الاجتهاد لا تكاد تفارق مش كده <تصفيق> زادك الله ادم مزاء صيغه مبالغه على وزن فعاله لإفادة كسرة الفعل أو كسرة المزيج قوله فاستحييت فالسين والتاء لإفادة ماذا؟ مبالغة في الحياة قوله تحتي وكانت ابنته تحتي فالتعبير عن الزوجه بماذا؟ بهذا التعبير إفادة القوام والحفظ والستر إذا هذا الحديث فيه بلاغة علي رضي الله عنه قلت وليس ذلك عنه ببعيد وهو ربيب بيت النبوه فلا فلا يفوته, فلا يفوته نصيب كبير من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم والمرء على دين خليله فعلا كيف يصيب الإنسان بلاغة فعلا لما تصحب أهل البلاغة واللغة يعني شوف لما تقرأ في كتاب بلاغي زي كتب مثلا ائمه العلم كبار اصحاب البلاغه العالية من امثال مثلا الشيخ محمود شاكر ولو نعلوا بالسند من امثال الامام الالوسي ولو نعلوا بالسند اكثر من امثال الامام ابن القيم ولو ننزل بالسند شويه للشيخ الطاهر بن عاشور او للشيخ محمود شاكر او للدكتور بكر بن ابي زيد لابد انك تصيب ماذا سب منه بلاغة ذلك تجد أهل القرآن حتى لو كان اميا تجد في لسانه, إيه؟ في لسانه بلاغة ولغة وفصاح فعل والسبب إيه؟ الكتاب القرآن فعلي اصاب بلاغة عظيمة بسبب ماذا أنه ربي في بيت النبوة رضي الله عنه فائدة الثالثه قوله رضي الله عنه فاستحييت في استعمال الادب في العلم في استعمال الادب في العلم بل انه بل انه يتقدم عليه رحمك الله بل انه يتقدم عليه وما كذب من قال الادب وعاء العلم ولذا ولذا قدم موسى الأدب على ماذا؟ على العلم فقال هل أتبعك؟ هل أتبعك؟ هو الادب ثم قال على أن تعلمني فأخر العلم وقدم الأدب الفائدة الرابعة قوله رضي الله عنه إذا بنا الرجل بأهله إذا بنا الرجل بأهله أو دنا من أهله قلت في استعمال الكناية في استعمال الكناية فيما يستقبح ذكره في استعمال الكناية لما يستقبح ذكره كما استعمل القرآن الكريم الكناية عن الجماع بقوله أو لا او أو لا مستم النساء وكذا فلما تغشاها وكما قال سليمان لأطوفن الليلة وفي ذلك من حفظ اللسان ومراعاة الآداب الفائدة الخامسة فائدة الخامسة قول رضي الله عنه اهله فيه عدة معاني فالأهل فيه معنى الخصوصيه كما قيل في أهل القرآن أهل الله وماذا تخصته إشارة إشارة إلى ما يجب أن تكون عليه الحياة الزوجية من ماذا؟ من الخصوصيه ضاعت الحياة الزوجية لما صارت مشاعن ضاعت لما صارت مشاعن القرآن يقول وفي ذلك يقول الله هن لباس لكم وأنتم لباس الله وفي ذلك عتاب القرآن لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلمنا بماذا بخصوصية البيت وإذ أصرر النبي لبعض ازواجه يبقى أول معنى في الأهل اللي هو معنى له قلت والمعنى الثاني الدين إنه ليس من أهلك يعني ليس على دينك بما يجب أن تكون المرأة على حال زوجها من الديانة والطاعة والامتثال، ولذا قالوا قديما ها المرأة على دين زوجها قلت والأهل فيه معنى الأنس يبدا المعنى الثالث في كلمة أهل في معنى له الأنس ولذا يقال عذرا هذا هو المثال لعني حمار أهلي يعني ماذا مستأنس, مستأنس ولذا يقال للثان حمار وحشي لأنك لا تراه ماذا مستأنس يبقى كلمة الأهل فيها معنى ماذا الأنس ولذا يقول الله تعالى وجعل بينكم موده وايه ورحمه وجعل بينكم موده ورحمه كما تشكو المراه فتقول ولياليج الكفه ليعلم البس ما في انس بينه وبين من وبين زوجي فالحياه الزوجيه قائمه على ماذا على الانس ايضا قلت والاهل فيه معنى التاهل يعني التزوج فيفهم منه أن علياً بنى بأهله قريباً يعني كان حال قوله كنت رجلاً مزاء كان حديث عهد به بعرس ونكاح إذا استفدنا من كلمة الأهل أربعة أربعة معان. الفائدة السادسة كنت رجلاً مزاءاً والمزي قد سبق تعريفه بأنه سائل رقيق عديم اللون يخرج عند مقدمة الشهوة يخرج عند مقدمة الشهوة بلا شعور بلا شعور ولا دفق ولا فطور بلا شعور ولا دفق ولا فطور قلت وأما حكمة خلقه. حكمة خلق المزيد ورب العالمين ورب العالمين حكيم ورب العالمين حكيم قد قال في كتابه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الأول فهارة المحل لأن هذا المحل هو محل للنجاسات، فكانه يطاهر المحل بعد ماذا؟ بعد البول وهذا لعله السر في كون المذي ماذا؟ ها متنجسا ليه لأنه يختلط بماذا؟ بالبول لأنه يطاهر محله ثانيا ترتيب المحل ترتيب المحل يعني عند المرأة بما يمنع الاحتكاك والألم، بما يمنع الاحتكاك والألم، ويطيل اللذة والمتعة، ويطيل اللذة والمتعة، وثالثاً ولا يخفى فيه ما فيه من تهيئة الإنسان لذات الفعل، فعل الجماع يعني. وما يكون من تدرق الشهوه الفائدة السابعة قوله رضي الله عنه قوله رضي الله عنه لمكان ابنته مني فيه ذكر علي رضي الله عنه سبب المزيد من كسرة ملاعبة أهله ومداعبة أهله من كسرة ملاعبته ومداعبة أهله وهذا مما يحسن عشرة بين الزوجين وهذا مما يحسن عشرة بين الزوجين وفي ذلك يقول ذلك يقول صلى الله عليه وسلم هل بكرى هل بكرى تلاعبها وتلاعبك وهذا مما يجلب الموده والأنس والمحبة بين الزوجين ولذا كان صلى الله عليه وسلم ما يدخل بيته أو يخرج إلا ماذا أن يقبل أهله الفائدة السامنة فائده السامنة قوله رضي الله عنه وكانت ابنته تحتي قوله رضي الله عنه وكانت ابنته تحتي هنا تذكرني فائدة يعني تسترحون بها قليلا أحد الشيعة لقي رجلا فقال له من خير الناس قال ذاك الذي ابنته تحت تحته ذاك الذي ابنته تحته صلى الله عليه وسلم ففهم الشيعة ان ابنته يعني من فاطمة تحت من علي وإنما قصد السني ذاك الذي ابنته تحته يعني من أبا, أبا بكر رضي الله عنه وهذا من حسن المعارير ومن حسن الجواب الفائدة تاسعة قول وكانت ابنته تحت وفي التعبير بقوله تحت معنى القيام والعلوم <تصفيق> معنى القيام والعلوم ومن ذلك قوله الرجال قوامون على النساء وفي تسميه الزوج بعلا هذا المعنى ايضا واذا لعن الشرع لعن الشرع الرجله من النساء الفائدة الكم من معه العدل طيب فأحدكم من معه العدل فائدة التاسعة قولوا رضي الله عنه فسل فيه فضل السؤال في الدين وما أحسن ما قال بعضهم حسن السؤال نصف العلم بل ويتعين السؤال وجوبا والزاما وجوبا والزاما بما قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ومن هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حبه السائل لما يسأل بما يدل على شرف السؤال وفضله كما في الحديث لما قال أين أراه السائل فيقول أبو سعيد الخدري وكأنه أحبه أحبه لسؤاله الفائدة الحادية عشر عاشره فيه بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم من استعماله الخبر بمعنى الامر لانه قال في بعض الواتي يغسل وهذا خبر بمعنى الامر <تصفيق> لمشاركه الخبر الامر هاهنا في المعنى وهو السبات والوقوع السبات وتحقق الوقوع ويفادت انه امر مستقب بداهيه ونفي مشقه التكليف فيه وكذا من استعماله لفظه مزاكير وهي جمع مزاكير جمع في التعبير عن من عن مفرد لافاده الجمع في هذا المفرد وهو غسل الانثيين مع ماذا مع الذكر الفائدة الحادية عشر قوله صلى الله عليه وسلم اغسل زكرك أو اغسل مذاكيرك وفي بعض روايات وانسييه من بيان الحكمه من بيان حكمه الشارع في غسل الذكر و مع انهما ليس محلا للنجاسه يعني في الغالب من اجل ابراد ابراد الانسيين فيؤدي هذا إلى تقلص تقلص القنوات فينقطع المزي وهذا ضمنا فيه وهذا ضمنا فيه شرف علم الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل علمه واستعماله الطب الطبيعي واستعماله الطب الطبيعي لكونه ينفع لكونه ينفع وليس يضر الفائدة ها الثانية عشر قوله صلى الله عليه وسلم يغسل في استعمال الخبر بمعنى الأمر استعمال الخبر بمعنى الامر في اللغه وهذا على وفق قول الله تعالى والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن وقوله والوالدات يرضعن وقوله تزرعنا سبع سنين ذلك ان الامر والخبر يشتركان في السبات وتحقق الوقوع كما في ذلك من نفي التكلف عن الأمر قوله الفائدة الثالثة عشر قوله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة فعين وضوء الصلاة ها هنا حتى لا يتوهم حتى لا يتوهم أن الوضوء هنا هو غسل اليدين على المعنى اللغوي لكون السؤال مشكل فلا يشتبه الجواب على المسؤول هذه مسألة مهمة جدا إنه لما يجي إنسان يجيب يجيب بما يدفع ماذا؟ الوهم والإشكال عن السائل ليه؟ لانه لو قال يتوضأ قد يفهم الوضوء على إنه ماذا؟ غسل اليدين لأن الوضوء في اللغة بمعنى غسله فلما قال يتوضأ وضوءه لماذا للصلاة في ذلك دفع المشكل أن الوضوء هنا هو غسله اليدين لذا موجود عند بعض الصحابة لما أقام أمرهم بالوضوء من حمل الميت فهم بعضهم أن الوضوء هنا ماذا غسل اليدين قلت ومثال ذلك أيضا قوله من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة كغسل الجنابة حتى لا يتوهم أنه غسل ماذا؟ نظافة لا عبادة حتى لا يتوهم أنه غسل نظافة لو غسل نظافة لنشأت تنتوي له نية لكن لو غسل عبادة يبقى تنتوي له ماذا؟ نية الفائده الفائدة الرابعة عشرة فيه قولوا رضي الله عنه فقلت للمقداد فقلت للمقداد لماذا المقداد قلت لأسباب الأول لصحبة علي والمقداد يعني ما بين علي والمقداد من ماذا من قوة صحبة ثانيا لما كان يتناوب على طلب العلم لأن عليا والمقداد كان يتناوب على طلب العلم ولا فكره دي سنه فائته في طلب العلم تناوب عليه بمعنى انه اذا كان عند الطالب طالبين من شغله تناوبا هذا يحضر اسبوعا هذا يحضر اسبوعا وهذا يحضر يوما وهذا يحضر يوما فان لم يكن التناوب رتيبا يمكن أن يكون التناوب موجودا بمعنى من حضر وأنت لم تحضر فيرجع إليك بما سمع وهو كذلك أنت حضرته ولم يحضر ترجع أنت إليه وكذا فكان بينهما من التناوب كما كان بين عمر كما كان بين عمر وصاحبه ثالثا سبب الثالث لما جرى بين علي والمقداد من تذاكر المز لانه حصل أن عليا والمقداد تذاكر ماذا المزي فيما بينهما ورابعا لأن المقداد أمين مستأمن يحسن السؤال ويحكم الجواب يبه هو اختار شخصا يقوم بالأمانة حق قيامه وسيأتي معنا طبعا كلام سؤال المقداد وما في سؤال المقداد من حسن ماذا من حسن السؤال فعلي عرف ينتقي فعلا الفائده رقم كم الخامسه عشر قوله رضي الله عنه فسل قوله رضي الله عنه فسل بحبس الهمزه تخفيفا وهذه لغه وهذه لغه فيها اشاره الى سهوله اللغه العربيه على اللسان فعلا يا إخواني حد منكم سمع الناس اللي بيكلموا اللغه المجريه قبل كده او التركيه والله فعلا انا أشفق عليهم لاني بشعر ان في حجاره بتقذف بيتكلم. الالفاظ الحروف قويه جدا وانا فعلا اكد اكذب ان هو بعد ما بيتكلم جملتين ثلاثه فكوا بيوقعوا لكن شوف اللغه العربيه لغه تخفيف وايه وتسهيل وحذف واختصار مفيش همزه هنا لان الحمزة الهمزه فيها حرف في نوع من الايه من الثقل فقال له فسل رسول الله ومن ذلك قلت وفي ذلك قوله اذهب الباس اذهب الباس بحذف الهمزه للتخفيف والتسهيل وهذا من شرف اللغة العربية على سائر اللغات الفائدة رقم كم؟ السادسة عشر فيه قول رضي الله عنه فاستحييت فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته لمكان ابنته مني قلت فيه حفظ مشاعر الناس حفظ مشاعر الناس وألا يستعمل وألا يستعمل ما يجرح به مشاعر الناس ومن هنا قال يوسف عليه الصلاه والسلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن من السجن فاستعوذ يوسف بالسجن عن الجب لألا يجرح مشاعر ماذا إخوانه أو إخوتي لألا يجرح مشاعر إخوتي وقد قال لهم لا تسريب عليكم اليوم ومن ذلك أيضا نهي الشارع نهي الشارع عن تناجي اثنين دون الثالث لما يحزنه ويجرح مشاعره ويؤلمه. الفائدة السابعة عشر. قوله رضي الله عنه. أم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية مسلم. وفي رواية مسلم أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ترادف ترادف النبي والرسول غير ان اللغه العربيه تمنع الترادف بل وقد قال تعالى بل وقد قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا ولا نبي ولا نبي وهذا فيه امتناع الترادف وإلا لكان تكرارا وإلا لكان تكرارا لا يليق ببلاغه القران فأجيب لأن الترادف بينهما من جهه وهو ان النبي والرسول رجل من بني ادم رجل من بني آدم يوحى إليه يوحى إليه على غاية من الكمال على غاية من الكمال الخلقي والخلقي على غاية من الكمال الخلقي والخلقي قلت غير أنهما يفترقان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الرسول صاحب شريعة طيب تأتيني ورقة من عند النساء باعداد النساء نعم إيه؟ طيب نعم ورقة واستلام الوجبات ورقة من عند النساء باعداد النساء لاستلام الوجبات آخر جملة أبا حمد من أن الرسول صاحب شريعة وان وأن النبي وأن النبي على شريعة من قبله على شريعة من قبله الفائدة السامنة عشر قوله رضي الله عنه تذكرنا تذكرنا أنا والمقداد وعمار تذكرنا أنا والمقداد وعمار قلت فيه عناية الصحابة عناية الصحابة رضي الله عنهم بالعلم من تذاكر العلم وقرياء حديثهم به هذه أول شيء ثانيا من سؤال أهل العلم ثالثا من التعاون على ذلك رابعا من تكرار السؤال وقد خيل قديما العلم لا يعطيك بعضه العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك حتى تعطيه كلك الفائده رقم التاسعة عشر قوله رضي الله عنه فقلت للمقداد سلو فقلت للمقداد سلو قلت فيه حسن سؤال المقداد اولا من سؤالي سؤالا عاما فقال المزي يخرج من الإنسان من سؤالي سؤالا عاما ثانيا من الكنايه أو من الإبهام في السؤال حتى لا يتفطن إلى السائل فنعود إلى سبب المن ثالثا من استعماله لفظ الإنسان لإرادة العموم في الجواب ورابعا من قوله يخرج منه من عدم تعليله المجل من عدم تعليل خروج المجل حتى يبقى حتى يبقى الدليل على عمومه وتندفع شبهه ماذا الخصوص الفائده رقم كم طب هذه اخر فائده الفائده العشرون فيه قول رضي الله عنه فكنت اغتسل منه فيه اجتهاد الصحابه رضي الله عنه لأن عليا لماذا اغتسل باجتهاده ولكن فيما ليس فيه نص فيما ليس فيه نص قلت و هذا الاجتهاد جوده الاجتهاد علي اولا من الحاق النظير بالنظير اللي هو ماذا الحاق المزي بالمني فلذا كان يغتسل ثانيا اذا تردد الامر ما بين الاصغر والاكبر الحق بالاكبر لانه يشمل الاصغر ضمن لان دلوقتي المزيد تردد ما بين إيه؟ الغسل والغسل والايه فعلي غلب الايه الغسل لان الغسل يشمل الايه يشمل الوضوء ثالثا الاخذ بالامر الاكمل وال من الأمر الأكمل والأحوص لكون المزي ما به نجسا رابعا الحاق المزي بالجماع لما بينهما من المشابهة مداعبة الأهل وخروج المزي والشهوة هذه أربعة أشياء اجتهاد علي تدل على ماذا؟ على عظم اجتهاد علي رضي الله عنه وجد اجتهاده رضي الله عنه في من الغسل. هذه عشرون فائدة من الحديث وطبعا بقيت معنا فوائد أخرى محلها بعد المغرب وأرجو أن تكون هذه الحصة آخر حصة في شرح حديث علي وإن كان الأمر مستبعدا ولكن على كل نقول قدر الله ما الله شاء الله تعالى تجلسون حلقا خمسا خمسا تجلسون حلقا خمسا خمسا يا طلبه العلم وصل لهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومن ولا شاء الله تعالى نستكمل فوائد حديث علي رضي الله عنه ابن أبي طالب وكنا قد وقفنا عند الفائدة العشرين ولا يفوتني أن انبه لأن الامتحان امتحان كتاب المسح على الخفين يكون قبل رمضان بإسبوع إن شاء الله تبارك وتعالى وتعلن النتيجة ليلة ماذا؟ ليلة الرؤية باذن الله ومع النتيجة ما وعدتكم به من الجائزة والمكافأة وأخر موعد باستلام الأبحاث آخر هذا الاسبوع. آخر هذا الاسبوع آخر موعد باستلام الأبحاث ولازلت أقول يا طلبة العلم بأن المذكرة ان شاء الله تعالى في الطريق إليكم يعني هي بحمد الله تبارك وتعالى يعني إذا تكون قد انتهت يعني جمع مذكرة في المسحل في الخفتين وبقيت مراجعة لها بسيطة ما بين مراجعة لغوية وحديثية ثم بإذن الله تعالى ندفع إليكم هذه المذكرة بإذن الله تعالى والامتحان لن يخرج ماذا من بين دفتي المذكرة بإذن الله تبارك وتعالى فلا تدفع إليكم في نهاية هذا بحيث فحسكم معكم فرصة لمدة ماذا أسبوعين كاملين من أجل ماذا التهيئ للامتحان بإذن الله تبارك وتعالى وإن شاء الله تعالى اجتهدوا في البحث فالمكافأة قد وصلت والقائزة قد وصلت وهي ذلك الكتاب الذي كنت أعدتكم به وهو كتاب طيب جدا يعني من أجمع الكتب في بابها في باب فتنه مقتل ماذا؟ عثمان وجمع الروايات كل الروايات لا أرى رواية خرجت من تحت يد هذا الكاتب لا صحيحة ولا ضعيف لا صحيحة ولا ضعيفة سواء رواية حديثية أو رواية تاريخية وهذه رسالة جامعيه رائعة كانت هذه الرساله قد نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنوره تحت اشراف الدكتور صالح العبود مدير الجامعة حفظه الله تبارك وتعالى فإنشطوا طلبة العلم للبحث والانتحان والغنيمة عاجلة وباردة. وفقكم الله تبارك وتعالى الفائدة الثالثة والعشرون ماشي لا باس نصر صاحي لمثل هذا لا يفرط في شيء من العلم فإن خدعته عن مال فلست تخدعه عن علم الفائدة الحادية والعشرون قوله قوله رضي الله عنه فكنت اغتسل منه فيه قوله رضي الله عنه كنت اغتسل منه فيه اغدو الصحابه بالامر الاكمل والافضل والاورى والاحرى ويتاكد هذا من ان الباب باب ماذا طهارات وهذا شأن أهل الكمالات وهذا شأن أهل الكمالات كما يقول قائلهم لنا الصدر أو القبر لنا الصدر أو القبر ما عندهم توسط الأمور وما أحسن ما قال بعضهم في تفسير قوله تعالى فلما قضى موسى الاجل قال يعني العشر يعني العشر لأن الرسل لا يرضون إلا بماذا؟ بالكمالات بالأمر الأكمل والعشر أكمل من كم؟ من السمان خاصة وقد رأى نفس الرجل تطمح إله إلى ذلك ولذا قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها يبأ إذا شان أهل الكمالات أنهم لا يرضون إلا بماذا؟ الا بالكمال فإنما اغتسل علي رضي الله عنه لأن الغسل, الغسل ماذا؟ أكمل فأخذ بالأكمل والأحوط والأورع والأفضل ولا يرضى المسلم لدينه إلا أن يأخذ بالأمر ماذا؟ أمر الأفضل ولا يخفاك في ذلك سنة عبد الله بن عمر وأخذه بماذا؟ بالأمر الأكمل الفائدة الثانية والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم وانضح فرجك وضبته النمو بماذا وانضح فرجك قلت على أحد التفسيرين قلت على أحد التفسيرين فيه إشارة إلى سنة عزيزة فائتة وهي سنة نضح الفرج بعد الوضوء وفي ذلك وفي ذلك مجموعة أحاديث تصح تصح بمجموعها من حديث الحكم حكم ابن سفيان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كان إذا توضأ أخذ اخذ كفا من الماء فنضح به فرجه فرجه يعني ماذا يعني ثيابه من فوق فرجه قالوا ليذهب بذلك الوسواس الفائده الثالثه والعشرون قوله انضح فرجك وعلى التفسير قوله صلى الله عليه وسلم انضح فرجك وعلى أحد التفسيرين يعني اغسل فرجك فاستعمال النطح بمعنى الغسل بقرينة الروايات الأخرى فيه إفادة أن المزي أن المزي نجاسته مخففة فيه إفادة أن المزي نجاسته مخففة وأنه وأن غسله ليس باب وأن طهارته ليست طهارة مبالغة الفائدة كم؟ الرابعة والعشرون. قوله قوله رضي الله عنه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في رواية من رواية الإمام احمد للحديث. قلت ضحكه صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون لما كان من دوام حاله من دوام حاله من التبسم. من التبسم في وجه السائل وفي الحديث تبسمك في وجه اخيك صدق وإما أن يكون الضحك هنا وهو التبسم الذي هو تبسم الرضا يعني عن علي وامرأته عن علي وامرأته لما علم ما بينهما من ماذا من المودة والألفة وثالثا أو إما أن يكون تبسما للتسرية عن علي رضي الله عنه ما كان فيه من شدة وعناء المذن رابعا وإما أن يكون تبس الرضا لما علم من ورع أصحابه وأخذهم بالكمال الفائدة رقم كم؟ ها؟ خامسة والعشرون. قوله صلى الله عليه وسلم وفي الغسل وفي المني الغسل. قوله صلى الله عليه وسلم وفي المني الغسل. قلت يعني في خروجه لا في انتقاله. في خروجه لا في انتقاله. بدلالة الرواية الثانية. ذريوه دلاله الروايه الثانيه اذا فضخت الماء فاغتسل و لغة لغه فيها معنى الخروج واذا واذا للتحقيق واذا للتحقيق ولان الشيء داخل البدن ولان الشيء داخل البدن لا حكم له. الفائدة السادسة والعشرون. قولوا صلى الله عليه وسلم إذا فضغت الماء فاغتسل فيه أن المني لا يوجب الغسل إلا إذا كان بشهوه. إلا إذا كان بشهوه. لان الفطخة لغه هو الرمي الرمي، والرمي لا يكون إلا بشهوة فلو خرج المني فلو خرج المني لغير شهوة فلا يجب به غسل ولا شيء الفائدة السابعة والعشرون طلب بالكم يا طلبة العلم احنا احيانا بنذكر الفائدة لما نرمي من ورائها الى فائدة ايه اخرى زي مساله النعلي قال النبي وفي رواية قال له عشان نرمي الى فائدة التفريق بين من زي الفائدة اللي دي مهمة جدا قلت الفائدة كم يا السابعة والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم توضأ اغسل فرجك قوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل فرجك وفي الرواية الأخرى اغسل فرجك وتوضأ بما يدل على أن الواو لا تفيد ماذا لا تفيد ترتيبا الواو لا تفيد ترتيبا وإنما هي لمطلق الجم وعليه فلا باس من تجاوز الفقراء والمساكين في الزكاه الى الغارمين الى الغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله ونحوه ونحوه لان الواو في الايه لا تفيد ماذا لا تفيد ترتيبا ما قال تعالى انما الصدقات للفقراء وال في مسائل في الزكاه هنا هل يجوز أن أنا أتجاوز الفقراء للغارمين يعني جاءت من حالة غرم شديدة رجل يسجن هل هنا أقدمه على من على الفقراء يشرف؟ لأن الواو لا تفيد له الترتيب كذلك الآية قالت للفقراء والمساكين هل يجب أن أستوع بالفقراء وبعد ذلك أترقى فأعطي المساكين ولا ممكن اعطي الفقراء واعطي معهم اليه المساكين فلو قلنا ان الواو لا تفيد ترتيبا يبقى لا باس اننا اعطي للفقراء وجدت مسكينا المسكين طبعا اللي هو لا يحتاج كل قوت يوم يحتاج بعضه لكن الفقير الذي يحتاج قوت يومي فلا باس يبقى هذه المساله مهمه جدا لان بعض اخواننا من, من القائمين على الزكوات احيانا تاتيهم حالة غارب وهو عنده زكاه فيقول لا أنا عندي مساكين أنا عندي فقراء والفقراء أولى لو فكرنا بهذا المنطق يبقى لم نعطي غارما أصلا من الزكاة لأن الفقراء لا ينقطعون من هارض الله والمساكين لا يخلصون ولا ينتهون فيبقى اذا يجوز أن يتجاوز الفقراء والمساكين لحالة الغرم إذا كانت حالة الغرم ماذا عاجلة وملجئة لأن الواو لا تفيد ماذا جمعا ولا إيه؟ ولا ترتيبا ومش شرط ان نستوعب الفقراء والمساكين حتى اعطي من بعدهم من الغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب الاخره وهذا ما اخذناه من حرق الواو إن هو لا يفيد ماذا ترتيبا بدلاله الروايه التي معنا ففي روايه قال له اغسل فرجك ويهتم وتوضا وفي روايه ثانيه قال ماذا توضا واغسل فرجك فلو كانت الواو تفيد ترتيبا لما حصلت هذه المخالفه تقول فائدة رقم كم الثامنه والعشرون فيها قوله رضي الله عنه لمكان ابنته مني في حسن معاشره علي حسن معاشره علي رضي الله عنه لفاطمه لكون ما ذكره من المزي لكون ما ذكره من المزي لا يكون إلا من حسن العشرة وطيب الحياة يعم بينهما الفائدة التاسعة والعشرون قوله رضي الله عنه فقلت للمقداد فقلت للمقداد في جواز الاستناب في الفتوى جواز الاستنابة في الفترة وتأكد هذا إذا كانت الاستنابة لمصطحة وأن يكون المؤكل مؤتمنا وإلا, وإلا أن يلي الإنسان أمر نفسه فذلك ماذا احب فإن هذا من علو الاسناد فإن هذا من علو الاسناد وهذا من وضوح الامر اسف من الاشياء السيئه جدا اللي يفعلها بعض الناس اليوم وهذا حدث معي قبل يومين وإن كنت اظن ان الاخ يعني لم يتنبه لذلك لانه يظهر انه كان رجلا نحسبه على خير امراه اتصلت قالت هل يجوز في الزكاه كذا وكذا وكذا تسال عن زكاه زوجها فقلت طيب يعني أنت تسألين عن هذا أبو أين زوجك؟ قالت موجوده هو تفضل هذا حدث قبل يومين بالضبط. هذا ما ينبغي الأصل للإنسان يلي أمر إيه؟ أمر نفسه بنفسه ولا في الفتوى إلا ليه؟ إلا لمصلحه لأن علي هنا ما أناب المقداد إلا ليه؟ لسبب قال فاستحييت ييتو أن أسأل من؟ أن أسأل رسول الله طبعا انا اعلم أن أخانا صاحب السؤال يعني لم يتنبه يعني وانا بينت له المساله بينت له المساله الأولى الاولى ان يلي هو السؤال بنفسه وأنه ما يقدم امراته لهذا ما يقدم امراته لهذا لكن ظني هو ممكن عشان يعني لعله يرجع إلى اهله هي على شيء من الايه من العلم والفهم فاستنابه بالسؤال يعني لكن الاولى أن يلي الانسان امراته فالمهم ان وعلى شرط ان يكون الموكل ماذا مؤتمنا أن يكون الموكل مؤتمنا يعني على ذلك لكن الاولى أن يلي الإنسان أمر نفسه لان هذا أعلى بالسنة وهذا أقرب الى وضوح الفتوى لأن احيانا الفتوى تتطلب ماذا؟ تتطلب استفصالات لأن أنت لما تسأل مسألة ممكن المستفتى يقول لك طيب أنت عملت كذا ما عملت كذا ما قلت زي فتوى طلاق واحد يسألني لواحد يا شيخ لو واحد قال لمرأتي علي الطلاق منت راح بيت اقول طب هل هذا كان عنده نيه يقول لي ما اعرفش طيب ما هو انت مش ه... ما انا مستطيع ان أعطيك اعطيك الجواب لان النيه هنا هتكون ايه فارقه في الجواب يبقى الاولى ان يلي الانسان امر نفسه بنفسه لان هذا اوضح للايه للفتوى وأبعد عن الاشكال وأبعد عن الاشكال الفائده رقم كام 100 فيصل الفائده الثلاثون. قوله، فقلت للمقداد أسأله، وفي رواية وفي رواية أنه قال لعمار والمقداد فسلا لي، فسلا لي، وفي رواية أن عليا قال فسألت، يبقى السؤال حصل ثلاث مرات، ماذا في هذه الفائدة؟ قلت فيه مراجعة العالم المسألة أكثر من مرة من أجل الوثوق وطلب زيادة العلم ويتأكد هذا عند المسائل المشكلة من اللي حصل منها نها راجعة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة قد سمع الله قول التي تجادلك فيه يظهر من قوله تجادلك أنها ايه راجعته أكثر من مرة في المسألة، كما في خبر المرأة اكتب هذا، كما في خبر المرأة المجادلة وتسميتها المرأة المجادلة ما فيه زم للي ما كل جدال يزم، فاعب القيو، يبقى ما كل الجدال يزم، <تصفيق> شم يأتي واحد يقول لك ازاي تقول عليها وهي صاحبي المرأة المجادلة، تمام؟ هذا ما كل الجدال يزم. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي احسن ها أنتم قد جادلتم فيما لكم به علم فأسمع على هذا الجدال فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم فزم هذا النوع من الجدال فلك ان تجادلني بعلم ولي ان اجادلك بعلم فلا بأس بهذا قلت كما فيه من طلب علو الإسناد مما يكون قوة في العلم لأن العلي أخذ المعلومة عن طريق ماذا واسطه المقداد وأخذها بغير واسطة يبدأ علوه إسناد وعلوه الاسناد ماذا أقوى في العلم ولذا وجدنا ولذا وجدنا أن أجوبة النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ماذا قد اختلفت قد اختلفت بحسب ماذا بحسب السائل فوجدنا في بعض روايات زيادة إيه؟ غسل الأنسيين وفي بعض روايات اغسل مزاكيرك كما أن في ذلك من تعدد الإسناد وتعدد الإسناد قوة للرواية قوة للرواية وإلا فبما فاق مسلم البخاري بتعدد الايه الاسانيد كم مسلم يذكر الحديث ويجيبه بايه بخمس سته سبع اسانيد ومن هنا قالوا فاق في حسن الصناعه ايه مسلم لان تعدد الاسانيد قوه للايه قوه للروايه الفائده رقم كم الفائده الحادية 31 فيه قوله رضي الله عنه فاغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فأغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، في مشروعية التكلف للعبادة ول النظافة والطهارة خصوصاً، ولأن باب الطهارات هو باب تكلف وتشدد، وهذا فيه. أن العبادة لا تنفك عنها المشقة وهذا فيه أن العبادة لا تنفك عنها المشقة بدلالة حديث من عبد الله بن أم مكتوم في صلاة الجماعة في مشقة ولا في مشقة في مشقة قال ليس لي قائد يقودني مدينة سيارات الهوام والسباع أنا رجل أعمى أرى وهكذا إذا في مشقة لما في مشقة في مشقة إذا العبادة لا تنفك عنها المشقة الفائدة الثانية والسلاسون في قوله صلى الله عليه وسلم أما المزي ففيه الوضوء وأما المني ففيه الغسل وأما المني فيه الغسل فيه مشابهة المزي المني من غير تسوية بينهما بجامع بجامع تقاربه خروجهما واتحاد المخرج واشتراكهما في الشهوه وعليه لا يسوى بالبول من جهه اخرى يبقى فهمت الفائده اللي واثارها الفقهي ها لما قلنا انه يشبه المني يبقى بالتالي من نسووهوش بمن وهذا يرد قول من سوى بينه وبين البول في أحكام إيه؟ شرعية كثيرة أنت فاكرين المسائل الفقهية وكان دايما من, من حجة المخالف أنه بيشبه المزي بالبول فإحنا لما قلنا بأنه يشبه هنا طردنا هذا الأصل الذي عندهم من التسوية بينه وبين البول الفائدة رقم كم السالسة والسلاسون قوله أي قول المقداد رضي الله عنه عن الإنسان يخرج منه المزي المقداد يسأل عن الإنسان يخرج منه المزي قلت فيه أن الأصل في الأحكام الشرعية العموم بدليل سؤال المقداد عن عموم الإنسان من غير تخصيص علي ولا يخص العموم الشرعي، ولا يخص العموم الشرعي الا بدليل. كلمت أبي مالك ولا؟ خلاص؟ ولا يخص العموم الشرعي إلا بدليل. إذا لما سأل المقداد عن الإنسان استفدنا منه فائدة. إن الأصل في الأحكام الشرعية العموم وأنه لا يخص أحد إلا بماذا؟ إلا بدليل فائدة لفائدة أصولية ملمد الفائدة رقم كم؟ الفائدة الرابعة والسلاسون قوله الإنسان فيه جواز السؤال على الإبهام في جواز السؤال على الإبهام من غير اشتراط التعيين وأن التعيين لا يكون إلا لمصلحة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام من غير تعيين؟ وأن القرآن الكريم ما كان يعين إلا لمصلحة، فلما قضى. زيد منه هنا عين زيدا لكن تامل بقيه الايات والذي قال لوالديه لم يعينه هذان خصمان اختصموا لم يعين لانه لا مصلحه في التعيين وليتنا نستفيد من هذا فائدة نحن لا نعين بشيء الا لمصلحه لكن اليوم صار التعيين هو الايه هو الاصل يعني التعيين فرق بمعنى لما تيجي تنبه على خطا تنبيه على ماذا على الخطأ ما لك والمخطئ لا تعين المخطئ إلا في حالاته إلا في حالات مخصوصة واضح لكن اليوم صار تعيين المخطئ من غير تعيين الخطا كما حصل من بعض يقول الباني مرجئ طب ليه مرجئ قال والله ما عارف. هو حفظها كذا هذا ما ينبغي الأصل عدم التعيين ويخطئ من يقول أن الأصل التعيين بدليل الكتاب والسنه ما فيهما ماذا تعين إلا في وقائع مخصوص ولانه هو الاصل انت بتحذر ليه بتحذر السامع من ان يقع في في نفس الخطا يبقى الاصل الخطا مش الاصل من المخطئ مساله مهمه جدا وهذه مساله ضائعه من مسائل قواعد الايه الجرح والكلام في الناس انك لا تعين الا من استوجب التعيين في حقه كرجل هالك مضيع مهلك لمن للمسلمين لكن لا تعين الرجل يخطئ المرة المره ويخطئ ماذا مرتين عين خطاه من غير ماذا يعني مثلا سالت شيخ ما تقول زيد قال كذا وكذا فما رايك انما تقول ما تقول شيخنا في من قال كذا وكذا وكذا والاصوب أن تقول ما تقول شيخنا في قول كذا وكذا وكذا واضح فالاصل لا يتعين إن هنا شوف لما سأل المقداد سأل على الإبهام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع الإنسان إذا خرج منه المز ومن من إفادة مطلق العموم إنه قال كيف يصنع من الإنسان الفائدة رقم كم قوله في بعض روايات قوله رضي الله عنه في بعض روايات لمكان فاطمة لمكان فاطمة فيه جواز إخبار الرجل عن اسم امرأته عن اسم امرأته إذا أمن في ذلك ابتزال اسمها أو إما أن يرجع ذلك لمقامها ومكانتها مما ينقطع أي معنى سيء في هذا التعيين الأصل الإنسان ما يسمي وفعلا من الخطأ الوارد أحيانا لما يجي الواحد كده في مشكلة معينة بين رجل وامرأة تجد الرجل في عفويته انا قلت لها يا فلانه يا اخي لماذا سمها باسم ماذا باسم ولدها يا ام فلان انتهى الموضوع وما ينبغي ان يكون اسم المراه ماذا مبتزلا على الايه على الالسنه واو شر من هؤلاء لي يتكلم يقول يا بيت شر من ذلك لي يكلم ما الايه يا بيت وفعلا بعضي كثير اخ التفصل عليه يقول ايه انا رحت اشوف بنت وحسيت ان أنا يا اخي طب ليه ما تقول اخت ليه ما تقول بنت وهي كذلك امراه اتصل عليها انا تقول يعني انا جاني في الاسبوع ده ولد ولد ده جاي يتزوج ولدي ها رابعه ابتدائي ولا يعني ينبغي فعلا يكون في تحقق في اذا تزوج ابراهيم ادبها والد وانا عجوز وهذا, وهذا ابراهيم وكنا نجد هذا الادب في اكاذيبنا كما ذكرت لكم عن يعني زوجة الشيخ صفه نور الدين حفظها الله بارك الله فيها ورحمه الله تعالى ما كنا نتصل عليه يوم من الايام ابدا ما يمكن تقول يا, يا فلان ابدا ولا يمكن تقول حتى يا ابا فلان انما تقول يا فاضله الشيخ نسمعها كده على الهاتف الأخ حسن من المركز العام، الأخ فلان مش عارف من مسجد كله عندما تقول غير يا فضيلة الايه يا فضيله الشيخ هذا من الأدب من الأدب الغالي العالي يعني أنا ما ادركت أمي تنادي أبي أبدا باسمه، أبدا ما أذكر اني سمعتها تناديه باسمه أبدا على الاطلاق فتنبه لهذا الأدب فعليه هنا لماذا قال فاطمة؟ لانه امن ان يبتزل اسمها زي شوف القرآن الكريم ما فيه اسم امراه الا من ها مريم بس طب ليه لان التعيين هنا متعين لان مريم ليس لها إيه؟ ليس لها نظير في النساء وجعلنا ابن مريم وأمه ايه ايه لكن شوف بقيه النساء فلما قضى زيد منها ما سمهاش فلما قضى زيد من زينب وطرى ما سمهاش تمام ولم يسمي امرأة في القرآن قط على كسرة ما سمى الرجال يبقى الأصل في اسم المرأة الا له وذلك في أسوان عيب جدا في أسوان بالذات عيب جدا ان تذكر اسم امراه لا ممكن يبقى فيها هذه دم ما بيقولوا يعني دم فعلا من العيب الشديد جدا في بعض قرى مصر من الصعيد وأصوان خاص هذا الشيء معيب جدا فتنبه إلى هذا المعنى الفائده رقم كم؟ السادسة قلت قوله قول رضي الله عنه فيه الوضوء اغسل انضح في روايات أخرى مزاكيرك قلت فيه مشروعية رواية الحديث بالمعنى كما هو ظاهر ولكن على شرط ان يعلم ما يحيل اليه الكلام من ايه من المعاني عشان ما يبدلش معنى الايه معنى الحديث وهذا سر في اختلاف الفاظ الحديث اما القران فلا يتلى الا بماذا الا بلفظه ونصه الفائدة رقم كم هذه فائدة عزيزة جدا لذلك. قوله رضي الله عنه فسألت فسألت في بعض روايات فإن كان على ظاهره فهو السائل كما جاء في روايات أخرى وإن لم يكن على ظاهره فالمقداد هو ماذا ها عبد القيوم هو السائل المقداد طب كيف قال علي فسألت اه لأن المسبب كالمباشر وإن لم يكن على ظاهره فيكون المقداد هو السائل فنسب علي السؤال لنفسه لماذا؟ لأنه هو صاحب السؤال وهو المتسبب فيه وهذا على وفق قوله وهذا على وفق قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم ماذا دينكم فنسب العلم لمن مع أن جبريل ما اجاب جبريل سأل لكن هو الذي تسبب في الجواب الفائدة السامنة والسلسون قوله قوله رضي الله عنه فقال اغسل هو النبي قال لعلي اغسل فعلى روايه الصحيحين فعلى روايه الصحيحين يكون قوله قول علي اغسل مرسلا مرسلا قوله قوله رضي الله عنه اغسل قوله صلى الله عليه وسلم اغسل فعلى رواية الصحيحين يكون هذا مرسلا لأن النبي ما ألقى عليه ما بالك أنا لو قلت الآن قال الشيخ الألباني بداية مرسل لأن أنا ما سمعت الشيخ الألباني صحيح يبقى فيه وسطة علي هنا سمع من النبي ها سمع من المقداد طب إزاي أقول علي فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال غسل يبقى هذا مرسله قلت وثيء إشارة إلى قبول أهل العلم لمرسل الصحابي لأن الواسطه في الغالب لأن الواسطه في الغالب بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم هي من قولوا هذا مرسل صحابي لأن غالب روايه الصحابه بل جل روايه الصحابه عن من عن صحابه اخرين فلا تضر جهاله الواسطه عندئذ لان روايه الصحابه عن التابعين يعني ايه عن التابعين يعني الصحابي يروي عن تابعي عن رسول الله هذه تكاديه تنعدم يعني نادرا جدا ما تجد روايه صحابي عن من عن تابعي عن صحابي عن رسول الله هذه مش هذه نادره جدا قلت وهذا النادر لا حكم له وهذا النادر لا حكم له خاصه والكلام في التابعين ماله نادر جدا الكلام في التابعين ماله نادر جدا يبا هذه فائده طلبة العلم في مسألة مرسل وهذه نفك بها مشكلة سابقة تكلمنا عليها ما هي المشكلة أه؟ لا لا مرويات أبي هريرة فإن مما مما اتهمت به مرويات أبي هريرة أنها ماذا مرسلة لأن ابا هريرة حدث عن وقائع لم يدركها لأن ابا هريرة متأخر له أسلم في السنة السابعة ما بين السابعة والسامن، فلما يجب رواية يحدث عن وقع وقعت فين؟ في أول البعثه أو في أول الهجرة، هذا يبى مرسل، ولذلك بعضهم طعن في مروياته بوراية بأنها إيه؟ مرسلة، ولذا كان بعض الأحناف واخذ بالك وخاصاً أحناف العراق وأحناف الهند لا يقبلون مرويات من مروياته هريره بدعوى أنها ايه مرسله لكن هذا المرسل مرسل من ليس سيد لما تقول كان اول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحه يراها وكان يتحنس الليالي زوات العدد في غار حرائق سيد عائشه ادركت هذا ما ادركوش كانت صغيره جدا طيب هذا لا عبره به لماذا لان هذا مرسل ايه صحابي والصحابي لا يروي في الغالب الا عمن وروياته عن التابعين نادره جدا والنادر لا حكم له والكلام في التابعين اصلا قليل الفائده رقم كم قلت الفائده التاسعه 39 قوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم ذلك اذا وجد احدكم ذلك فيه ان الوضوء لا يجب منه فيه ان الوضوء لا يجب منه الا اذا تحقق خروجه اما مجرد الشهوه من غير خروج فلا يجب فيها وضوء لان الشيء لان الشيء لا حكم له ما لا وجود له الفائده الأربعون قوله رضي الله عنه فسله فسله فيه أن العالم الفاضل قد تفوت عليه ماذا المسألة والأكثر ولو كانت من أدق مسائل الشريعة مع بقاء ماذا فضنه وعلمه وشرفه والمسأل في ذلك ما لم يعلم عمر من سنة ماذا الاستئزان وما لم يعلم موسى وما لم يعلم موسى ما كان عند من الخضر من علم إذا ليس من شرط العالم الشريف أن يحيط بكل شيء علم صحيح إنما يمكن على جلالة قدره يفوت عليه شوف ابن حزم على جلاله قدر لم يكن يعلم الترمذي ما يدري بالترمذي فضل ممكن لسه نفاضي 30 ورقة. مين صعبين؟ 30 ورقة ما يمكن تضعون؟ نتكلم كار. 15 جنيه. مين اللي قال كده؟ موسليما اللي قرأ الكتاب؟ لا 15 جنيه. ايه؟ ده هو بقى خلاص خلاص في اخر 20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 طيب الفائده رقم يا طلبه العلم ها حدي أربع قلت فيه قول علي فاستحييت قول علي رضي الله عنه فاستحييت فأمرت المقداد فأمرت المقداد يعني أن يسأل فيه الجمع بين المصلحتين وهذا اولى وهذا اولى من أخز أو من فعل إحدى المصلحتين دون الأخرى، وذلك من إعمال علي مصلحتي الحياء وطلب العلم معا. الفائدة الحادية والأربعون، الثانية والأربعون. قوله صلى الله عليه وسلم أغسل ذكرك وتوضع وفي الرواية الأخرى فإذا وجد أحدكم ذلك فليتوضا فيه المبادرة إلى الطهارة وتطهير النجاسة وذلك يرجع لاصل شرعي عام وسارعوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات كما ان ذلك من المحافظه على الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن الثالثة والأربعون قول علي رضي الله عنه أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه توقير النبي صلى الله عليه وسلم توقير النبي صلى الله عليه من أن لا يخاطب باسمه أو يناد به ومن الصلاة والسلام عليه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وكما أمر وكما امر في الآية الأخرى وتواكروا الفائدة الرابعة والأربعون فيه فأمرت المقدادة قلت فيه التوكيل توكيل الغير عن النفس في الأمور المعنوية وغيرها. بما دل على مشروعية الوكالة كما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من توكيل الصحابة في البيع والشراء على شرف أمانة الوكيل الفائدة خامسة والأربعون في قبول خبر الواحد يعني في الأحكام من قبول علي خبر المقداد وأما سؤال عمار فلم يقع قصدا وإنما وقع سؤال المقداد سابقا. وأما سؤال علي، وأما سؤال علي فإنما وقع لسؤال النبي صرف اللّم له. الفائدة الثالثة والأربعون. قول فامرت المقداد ابن الاسود قلت فيه نسبة الرجل إلى غير أبيه، لأن الأسود لم يكن أبا للمقدار، وإنما كان حليفا لأبيه، فيما دل على مشروعية نسبة الرجل إلى غير أبيه إذا غلبت بذلك شهرة. أو معرفه وأن ذلك لا يخفى على الناس نسبا ولا معرفه ولا تعارض هذا ولا تعارض هذا مع امر الله تعالى ادعوهم لابائهم وذلك لمفارقه المقام الفائدة السابعة والأربعون فيه مشروعية التقديم والتأخير قوله قوله صلى الله عليه وسلم اغسل فرجك وتوضأ وفي رواية توضأ وانضح فرجك فيه جواز التقديم والتأخير في الكلام لمصحة تقتضي كالتنبيه على شيء كالتنبيه على شيء كما في قول الهدود إني وجدت رأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون الشمس هذا في تقديم تاخير لان الاولى ان يقدم ايه قضيه الشرك لان الشرك اعظم ذنبا من كل ايه كل زنب. لكن الهدود عمل ايه قدم واخر لان الواقعه كانت غريبة بالنسبه أن ان تملك ماذا امرأ وأنت تترأس امراه فلذا قدم ذلك يجوز أن ان يقدم ويؤخر في الكلام لمصلحه الايه تقتضي ذلك لمصلحه تقتضي ذلك الفائد رقم كم؟ السامنة والأربعون فيه أن المزاء ليس من أصحاب الاعذار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بالغسل والنضح والوضوء ذلك <تصفيق> أن المزاء له فعل بدلالة قوله مزاء على وزن ماذا فعالة بخلاف بخلاف صاحب سلس البول فإن سلس البول ليس منه ليس من فعله ولا من كسب وعليه وعليه فلا عذر للمزاء في قليله او كثيره او دوامه او في اسقاط الوضوء فكرين المسائل اللي اتكلمنا عليها كان الشافعيه ماذا فعلوا مع المزاء عذروه والحنابلة تجاوزوا عنه في يسير المز هذا كل مبني على ان المزاء معذور نقول لا المزاء ما هو معذور اصلا واضح يبقى الفائده رقم كم 94 فيه ان قضايا الاعيان تتعدى وهي مساله خلاف اصولي هذه مساله مهمه جدا ذلك ان المزج في حديثنا كانت وقعته وقعت, وقعت عي فتعداها الحكم بدلالة سؤال من المقداد على العموم وهذه مسألة مهمة جدا قلت وعلى وفق هذه المسألة أكتب وعلى وفق هذه المسألة وقع التالم مولى أبي حزين لأن أهل العلم فيها على سلزة مزاهة فريق قالوا هذه وقعت عين لا تتعدى خلاص انتهى وفريق قال يجوز رضاع الكبير قياسا على من على سال وجعلوا وقعت العين تتعدى وفريق توسط قال وقعت العين هنا تتعدى ولكن على وفق حال صاحب الايه الوقعه فامراه مثلا تبنى الطفل يعني تبنت على معنى نية تربيه في بيتها فصار الولد يكبر، ولزاما إذا بلغ أن تحتجب فجعلت أختها ترضعه لتكون هي ماذا خالة له في الرضاعة. هذه الوقعة وقعت سالم على وفق هذه الوقعة بالضبط. يبقى دي مساله أصولية وهي هل وقائع الأعيان تتعدى ولا ما تتعدى؟ لان في وقائع اعيان لا تتعدى وقائع اعيان لا تتعدى يعني لا يجوز القياس عليه زي ايه ابو برده بن نيار لما جاءه قال يا رسول الله ما عندي الا عناق فقال له ايه يجزئ عنك العناق اللي هي انثى الماعز الصغيره يعني انا ما عنديش غير بدي ادبحه اضحيه ولا لا قال له تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك يبقى دي صارت وقعت ايه وقعت عين لأبي بردة فلا يجوز لأحد ماذا أن يزبح ما دون السن يبدأ اسمها وقعت عين لا تتعدى وفي وقعت عين ماذا تتعدى كوقعت سالم مولى أبي يبدأ وقعت علي التي معنا هنا هي ماذا كنت رجلا فإذا وقعت تتعدى نقول مسألة رقم كم المسألة الخمسون طيب إيه سؤال النبي صلى الله أو تفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والسؤال عنه بما وجد عليا شاحبا بما وجد عليا شاحبا فسأله فسأله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له المزي وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق ومن حسن رعايته أمته صلى الله عليه وسلم ولذا كم ورد في الحديث ما فعل فلان أين فلان كان إذا افتقد صحابيا ماذا كان يفعل يسأل عنه وهذا من حسن ماذا يفقده وهذا الأدب ينبغي أن يكون في الكبار لا يجب أن يكون ماذا في الكبار ويجب أن يكون في أهل الولاية في أهل الولاية فمن كانت له ولاية على جماعه من الناس قال المدرس يدرس فيتفقد تلاميذه ويسأل عنه صحيح فهذا مما يجب عليه ومما يتعين فإذا وجد غائبا من التلاميذ سأل عنه وتفقد أحواله فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من رحمته أنه كان يتفقد أحوال من؟ أصحابه ويسأل عنه ومن هنا يذكرون في مناقب علمائنا وبخاصة الشيخ ابن عثيمين ما كنت تدخل عليه الا ويسال عنك وعن اولادك وكيف انت و... ويسال عن كل دقيق جليل في هذا انت متزوج ما. ما عندك من الولد عندي كذا طيب كيف تعمل أعمل كذا وكذا طب هل هاي النفقه تكفيك ولا ما تكفيك؟ وهكذا يسال اسئله عجيبه يسال اسئله إيه؟ عجيبه تصل الى حد تفقد الانسان فين في دواخل حاله وهذا من الديانة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد عليا شاحبا سأله عن ذلك قال يا علي أشحبت إلا أشحبك قال يا رسول الله الغسل القى من المزي معنة وشدة فأغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظاهر الفائدة الحادية والخمسون فيه بركت بركة علي رضي الله عنه أربعة مما جعل الله تعالى من وقعة خصوص علما علما وفرجا وتخفيفا على الأمة ولا يخفاك نظير ذلك من أمر السيدة عائشة رضي الله عنها رحمك الله اذ قال صلى الله عليه وسلم ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله به فرجا على الأم السيدة عائشة لما ضاع منها العقد وعدت تطلبوا افتقدوا المية نزل من السماء حكم التيام فعلي لما لقي من المزي شدة نزل من السماء التخفيف بإجاب الوضوء دون ماذا دون الغسل وهذه بركة من بركة علم الصحابة وبركة فضل الصحابة على الأمة رضي الله عنه ولذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الوقعه قال ما أرى إلا أن الله يسرع في هواك يعني يسرع في رضاك كل اللي انت عزا ربنا بيعطه لك وهذا من فضلها وشرفها فإذا رقمت الثانية والخمسون في جواز استعمال التلميح دون التصريح إذا لم يشكل في ذلك على إذا لم يشكل في ذلك على السامع وقد استعمل القرآن الكريم ذلك في كثير من الخطاب كما قال يا أيها النبي اتق الله من المطالب بهذا؟ هل هو طبعا الامه وكما قال لئن اشركت لا يحفظن عمله يبقى ما هو المقصود بذلك صلى الله عليه وسلم فالقران استعمل اسلوب التلميح والعرب تقول في هذا اياك اعني واسمع يا جار وكان على فكره من اسلوب الحجاج في الحكم أنه كان يستعمل هذا الاسلوب يعني مرة اغلظ القول لانس بن ماني شديدا فلما جاء سيدنا انس ارسل إلى عبد الملك بن مروان وهذا ما يدلك على وجود الخير في حكام بن وملوكه وخلفائه مؤمرائه أرسل عبد الملك بن مروان رساله رسالة إلى الحجاج كلها تفزيع وتقرية طمعت لك نفسك يا ابن كذا و ابن كذا وأغلظ له في القول فاذا جاءك كتابي هذا فامض الى انس بن مالك اول ما الكتاب روعه على انس بن مالك فلما ذهب الى انس بن مالك بين له وجه ذلك انه ما اراده انما اراد ان يؤدب من اهل العراق من ورائه لانه اذا جرا على انس بن مالك إذا من بالها يمتنع عنه بعد ذلك وهذه سنة لا يؤخذ أهل العراق إلا بماذا؟ إلا بالشدة وحسب كأنهم قتلوا الحسين رضي الله عنه وارضاه ليؤخذوا بهذه الشدة وأنت ترى المثل الآن لو أن هذه الشدة لما طلعت علينا هذه الوجوه الكالحة أمثال السستاني وغيره أصحاب الفتاوى المره؟ بجواز ماذا دخول الامريكان وعدم جواز مقاومه الامكان الفتوى الرائعه هذه اذكرك بفتوى بفتوى بفتوى مخبول الصوفية في المغرب لما قالوا اذا هجم العدو على على بلد ما يجب ما ينبغي كمان ما ينبغي عليهم ان يقاتلوه ليه لانهم بذلك يردون امر الله ومن رد امر الله فقد كفر. هذه الفتوى الرائعة تذكرك باحتجاج السارق على عمر قال يا عمر تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله فقال عمر وأنا أقطعها بقدر الله الفائدة رقم كم الفائدة الثالثة والخمسون فيه في بعض روايات النساء خفى ناعلي على المنبر فيه أن المنبر مقام تعليم ولا بأس فيه بالإخبار عن الوقائع الشخصية تعليما للناس كما أخبر علي عن حاله رضي الله عنه وارضاه الفائدة الثالثة والخمسون الرابعة والخمسون فيه قول علي رضي الله عنه كنت رجلا وفي رواية وفي حديث عبد الله بن سعد عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل فحل يمزي في إشارة الى ما بارك الله تعالى هذه الامه في فحولتها وفي امثالها ولذلك بكى موسى عليه السلام لما راى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من أمته عددا وما أزن الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بالتعدد والتسري الفائدة الخامسة والخمسون فيه رد الخلاف إلى الأعلم ترجيحا لما حصل من علي والمقداد عند تذاكره من علم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولذا أمر الله تعالى عند الخلاف برده لمن الى من إلى أول الأمر الذين يستنبطونه منه الفائدة السادسة والخامسون فيه جواز بس الشكوى والألم ولكن ليس على سبيل التأفف والدرج والدقر وعدم الرضا لما شكى علي رضي الله عنه من المزي ولا يتنافى هذا مع أمر الله تبارك وتعالى إنما أشكو بسي وحزني إلى الله إن الإنسان يجوز أن يشكو لأخيه ولكن ليس على سبيل ماذا؟ الدجر وعدم الرضا بالاقدار لأن الله جبل النفس على ماذا؟ على هذا أنها تشكو لتخرج ما في صدرها من الأحزان والآلام ولكن من شك على وجه التصخط على الاقدار فهذه الشكوى ماذا؟ هذه الشكوى مزمومة هذه الشكوى مزمومة فتنبه إلى الفرق الفائدة رقم كم السابعة والخمسون فيه التعاون على البر والتقوى من تعاون المقداد وعلي وعمار في العلم والتذاكر والسؤال وفي ذلك عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثن والعدوان الفائدة السامنة والخمسون الفائدة السامنة والخمسون فيه حسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم من التلطف بالسائل ورد ما يكون عنده من الإشكال والوهم والتخفيف عنه والتخفيف عنه بما ضحك صلى الله عليه وسلم وقال في جواب جامع فيه الوضوء وهذا مما تعين في الجواب. كما مضى منه صلى الله عليه وسلم الفائده التاسعه و في قول علي رضي الله عنه وارضاه اذا دنا الرجل من اهله في رحمه الله سبحانه وتعالى بالامه المحمديه وبعموم بني الانسان مما شرع لهم من الزواج ما يحصل به العفة والأنس والمودة في الحياة الدنيا كما تدلك على هذا لفظة الأهل إذن هذا المعنى الفائدة السفتون وهذه آخر فائدة في بناء الأحكام الشرعية على اليقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم وبخاصة في مسائل الطهارات والنجاسات وأنه لا يبنى على محتمل شيء خاصة وأن هذا الباب هو باب وسواسل فعلا أكثر الوسواس يأتي لبعض إخواننا من إنه لا يبني الأحكام الشرعية على اليقين إنما يبنيها على ليه؟ على شك بينما أحكام الشرعيه لا تبنى إلا على ماذا يعني رجل بطنه اشكلت عليه فيها مغرس يجي يروح توضى طب ليه يقول ما يدرى شيء أنت بهذا أدخلت الوسواس على ماذا نفسك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدك فقال لا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحا لذا ما تبني على هذا حكم حتى تتيقن لأن المسألة خطورتها فيما في بعد إن هذا يؤدي ماذا كلما بطنه مغصى أو الشيطان يأتي فيخيل إليه أنه أخرج ريحا يعمل إليه وفعلاً وجدنا شباباً والله منهم من يتوضأ مع وجود سنين عارف ليه الاثنين دول؟ شهود عدول يشهدان له أنه أحسن الوضوء هو والله بيحصل هذا مع بعض الشباب وبعضهم بعدما يدخل في الصلاة ويكبه فبصد ليهم خارج من جواره ويذهب يتوضا مرة أخرى لماذا هذا من الوسواس؟ فإياك أن تستعمل وسواس الطهارة هذا وابني على اليقين طالما لم تتحقق من خروج شيء أو نزول شيء فأنت ماذا أنت طاهر أنت طاهر ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم ذلك فكلمه وجد يعني تحقق ماذا وجوده وإذا في اللغة تفيد التحقيق فانتبهنا هذه فائدة مهمة جدا في طرد الوسواس وما يجلب هذا الوسواس على المسلم من المشقة في العبادة فعبادة الطهاره لا تنبني إلا على ماذا إلا على يقينه بهذا ينتهي درسنا مع الفائدة في الستين هذه وإن شاء الله تعالى نلتقي غدا على خير على المنبر الجمعة غدا وفي درس العصر بإذن الله تعالى مع تتمة كتاب الجنائز وأسأل الله ان يجمعنا على الخير واعتذر لأصحاب الأسئلة عن عدم الجواب عليها هذا اليوم وذلك لتأخرنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه